خزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج يقول السائل كيف أحج حجة الإسلام قارنا الحج قران هو نأتي يأتي بالنسكين في سفرة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا هنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أعظم الأمور هو سوق الهدي وهذا قد يستصع في زمنين هذا لكن الذي حج قارنا هو إذا مر بالمقات لأن النبي قال في المقات هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة قال ومن كان من دون ذلك فمن دون ذلك حتى أهل مكة يعني ينشئون الحج بمكة إذا مر نقول زيد مر بذير حليفة كان بالمدينة وسلم على النبي وصلى في المسجد النبوي وأخذ الألف صلاة وذهب إلى ذي حليفة أبيار علي فاحرم من هناك مر عليه فأحرم هناك فهو يلب قال لبيك اللهم بعمرة وحجه لا رياء فيها ولا سمعة ويصلي هناك ثم يذهب إلى إلى مكة فإذا ذهب إلى مكة دخل فطوف كما قلنا هذا الطواف طوف القدوم طوف سنة ليس بواجب فيطوف البيت سبعا كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا فإذا طاف سبعا وسيأتي إن شاء الله تفصيل الطواف كيف يكون يطوف سبعا ثم يذهب بعد ذلك إلى فيقول لباك اللهم بعمرة وحجة لا ليأ فيها ولا سمع يذهب إلى البيت يطوف بالبيت والطواف سنة ويصل ركعتين خلف المقام ويذهب أيضا إلى ماء زمزم فيشرب ويتضلع وماء زمزم لمشور بلا كما سرق في الفتوى السابقة ثم يرجع بعد ذلك هو أيضا مخير بين أن يطوف بالصفة والمروى أو لا يطوف فإن طاف بالصفة والمروى سقط عنه الطواف يوم النحر يكفيه طواف واحد كما قال النبي العائشة يكفيك تغفر البيت وصف المرة يكفيك لحجك وعمرتك فيكفيه ذلك فيسقط فإذا طاف في وهذا الأيسر على الناس إذا طاف بعد طاف القدوم طاف بين الصفر والمرو يعني سعى بين الصفر والمرو سبع أشوات كما سأيت تفصيله يوم النحر يسقط عنه ويبقى أيضا على إحرامه لا يحل من إحرامه يبقى على إحرامه ففي اليوم الثامن ضحى اليوم الثامن يدفع إلى ميناء كما قلنا في المفرد فيذهب إلى منا يذكر الله للإفعلاء فيصل الظهر بها ركعتين والعصر ركعتين والمغرب تامة لا قصر فيها والعشاء ركعتين ويبيت يذكر لا يقيم الليل يستغفر هو الآن في طاعة من أعظم الطاعات، هذه الطاعة ستأتيه في يوم الله يباهي به الملائكة هو يباهي به الملائكة ويسقط عنه كل الذنوب الأثاب كبائر صغائر يسقط أنه كل الزنوب الأسام ويباهي بهم الملائك والعلى الله تعالى يكتبنا مع الحديث اللهم أمين رب العمين الغرض المقصود بأنه بعدما مطاف وذهب إلى مينة في اليوم الثامن بات بها صلى الفجر يبقى يذكر الله حتى تشرق الشمس ويدفع إلى نمرة ودي نمرة مش ليست من عرفة هناك يجلس حتى يأتي الإمام يصلي به من ظهر العصر جمع وقصر يخطف الناس يبين مناسك وأمر الناس بتقوى الله للإفعلاء والسعي إلى مرضات الله للإفعلاء وبعد ذلك يصلي بهم الظهر قصر ويصلي بهم العصر قصر حتى ولو كان في الجمعة لأن النبي كان في عرفة وكانت جمعة وقصر النبي على الظهر لم يصليها جمعة فالجمعة تسقط عن المسافر فإذا انتهى دفع إلى عرفة يذكر الله وينشغل كما على أفضل ما يمكن أن يعمله الحاج. يوم عرفة هذا اليوم المهيب الذي ينزل الله تعالى عشية عرفة يباهي الملائكة جميعا بهؤلاء الحديث يقول هؤلاء أتوني شعسا غبرا ما يريدون لا يبقى أحد إلا وغفر الله له الله مرزقنا يا رب الله مرزقنا يا رب وغفر لنا وأنت أرحم الراحمين إذا سقط حالب الشمس دفع الهوينة برفق وبلين وبأدب بوقار وبذكر لله جل في علاه وتلبية لا تنقل التلبية قط إلا بعد الرجل فيبيت بمزدلفة يصلي بها المغرب ولاشاء يجمع المغرب مع لاشاء جمع تأخير يصلي بها المغرب ولاشاء جمع وقصر ويبيت هناك إلى أن يذهب إلى المشعر الحرام فهذاك الله عنده إلى قبيل طلوع الشمس التقط الحصص سبع حصيات وإن التقط تسع له ذلك حتى تكون حيط له ويذهب إلى مينا فيأخذ الجمرة الكبرى هي آخر آخر آخر جمرة هذه إلى مكة أقرب منها إلى ميناء فيرمي سبع الأحصيات مع كل أحصيات يكبر فإذا انتهى ذهب فحلق فإذا رمى وحلق قد تحلل فيتحلل ويغتسل ويلب استيابه ويذهب إلى مكة إذا ذهب إلى مكة كما قلنا سيطوف بالبيت سبعا دون الرمز لأنه قد غير الإحرام فإن كان سيطوف بصفة المرأة أولى له أن يرمى طاف سبع أشوات ذهب فصلى خلف المقام ركعتين لأن النبي قال لكل أسبوع ركعتان يعني كل سبعة أشواط ركعتان ويذهب إلى ماء زمزم أيضا ويتضلع ويشرب ثم يرجع إن كان قد قدم الطواف يعني الصفة والمرة يكفي لا يعيد خلافا للأحناف يكفي أو إن لم يكن قطاف يذهب فيطوف بالصفة والمرة سبع سبعة أشوات وسائد التفصيل أنه يقف على الصفة ويقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفة والمروه من شعائر الله ويطوف سبعة اشواط إذا نزل الشوط الأول إلى المروة فهذا الشوط فهو إذا ابتدى بالصفة سينتهي بالسابع إلى المروه فإذا انتهى من السبعة اشواط دفع سريعا ذهب سريعا إلى منى ليبيت ليالي الثلاثة بميناء والمبيت بميناء ويجب وفي اليوم الأول يذهب بعد الزوال لا قبل الزوال بعد الزوال والرمي لا يجزئ إلا بعد الزوال عمر قال كان النبي يؤخر صلاة ظهره من أجل الرمي كان يتحين الزوال إذا تحركت الشمس من كبد السماء يعني من نص سماء تحركت إلى الغروب يذهب فيرمي ثم بعد ذلك يصلي ظهر قصر يرجع إلى مينة يصلي وإن الصلاة يذهب ليطوف له ذلك فيرمي الجمار الثلاث وسأتي تفصيله أيضا في الجمار الثلاث الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم ثم الكبرى كل جمار يرمي سبع. حصيت فإن تعجل في يومين فلا إسمع عليه وإن تأخر فلا إسمع عليه لمن اتقى وهذا الأفضل والأكمل ولأن نبي فعل ذلك ثم إذا أراد الرحيل يذهب فيطوف بالبيت سبعا ويصال رقعتين وهذا التوافز متواف الوداع على مفصلنا قبل ذلك ويكون القارن قد أتم حجه جعله الله حجا مبرورا